حتى إذا بلغ شدة وبلغ أربعين سنة قال ربي أنزعني قال ربي أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ